كون شي رمشي نفس الشيء راني نرجع معاك الحديث فيما بعد باش ما نطولوش حسه المشاهدين نخليهم في وصلة غنائيه طبعا رفقه جوق جمعية واد المخازن اللي شذرات من صراف بسيط الحجاز الكبير وكريمه السقلي Oh, oh, oh. تنبيه لا لا لا د انا اماميا قومي تشي قربو حبي ليا وعقفوا عصب الحواشي وعقفوا عصب الحواشي Kenet nr. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,